Book two Десять عشرة عشرة Вчора, сьогодні, завтра أمس, اليوم, غدا أمس, اليوم, غدا Вчора була субота كان السبت امس كان السبت вчера я був була у кіно أمس كنت في السينما أمس كنت في السينما فيلم був цікавий كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا сьогодні неділя اليوم هو الاحد اليوم هو الاحد اليوم انا لا اعمل اليوم انا لا اعمل اليوم انا لا اعمل انا بزلاشيسا فدوما سابقى في البيت سابقى في البيت غدًا الإثنين غدًا الإثنين غدًا سأعود للعمل مجددًا غدًا سأعود للعمل مجددًا أنا أعمل في الأوفيس أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب. кто це? من هذا؟ من هذا؟ це петро. هذا بيتر. هذا بيتر. петро студент. بيتر طالب. بيتر طالب. кто це? من هذه؟ من هذه؟ تى مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا سكرتاركا مارتا سيكريترا مارتا سيكريترا بترو اي مارتا دروجي بيتر و مارتا اصدقاء بيتر ومارتا اصدقاء بيتر و مارتا بيتر صديق مارتا بيتر صديق مارتا مارتا هي подругою петра مارتا صديقه بيتر مارتا صديقه بيتر Вийдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.